Ya abadiya allazhin amanu inna إن ذائقة الموت ثم إلينا والذين ورفا تجري تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي السميع العليم، ولا إذا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن مر الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم